يا شباب اما ان نعود الى الله يا... يا اما آل ان نستجيب لنداء الله اما آل ان نحرك قلوبنا بذكر الله اما ان آل. ما, ما كفاك ربي يراك وانت تعاني يا, شباب يا شباب لو قدرنا الله حق قدره ما ولو قدرنا الله حق قدره ما نسيناه ولو قدرنا الله حق قدره لا خلونا بالحرمات بين الجدران السماء بين الاشجار سيارات ومستشفيات برية سي رب الارض والسماء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الشبا الشبا جاء علي بن ابي الله عنه وارضى نفسه فداءا للحبيب صلى الله عليه وسلم ولو اخطأت ضربه سيف دمات رضي الله عنه ولكن سيموت فداء الله عليه وسلم الشبا الشبا كل وقوء يتعبد الشبا الذي يعتزك ان هذا الشبا صحابه محمد صدقوا فسماهم الله بالرضا في الدنيا والاخره الشبا شباب اليوم على ماذا يموتون على ماذا يخرجون من الدنيا. الشباب الم وحسن. يقول والله يا شيخ ما شعر الا وانا يأسبد كنfallen بدا شيء وانت يأتي انتظرات الحرام سماع للغناء ضياعي مغازلاتي مهاتراتي جوالي وش حطيث فيه من اسرار من حرام يقول وانتي كلها عيدة اذا يلوواح وهو يقول يا واليدي لا تروح وانا أقول انقل انقل انا واردى شوار اوار اوار ألم وحسن أفق أخي من الغفلات والكسن ودعك من عشة الأهواء والأمل هذه الحياة مقاة مكتر بآخرها أعمل لدار مقا وانضي بلا كنلي فأعمل لدار البقى وانضيب لا كنني تمر ساعة أجل يا عالم الخفايا يا ستير العيوب يا سامع الشكوى يا رافع الضر يا شاف السقيم الشبا الشبا قول لا إله إلا الله ردد شهادة التوحيد لعل الله يختم لك بالخير قول لا إله إلا الله الوجه تقول أقرى الوجه الشبا الشبا على الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاص وعين الله تنظرني أفق خي من الغفلات والكسنين ودعك من عشة الأهواء والأمن هذه الحياة حقا عنقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تجدد معكم اللقاء في محاضرة إيمانية للشيخ إبراهيم الزيان أنت بنفسك اليوم أنت بنفسك اليوم قبل أن في بقبرك ما يدعو لك أحد ولا يذكرك أحد بعنوان الشباب ألم وحسر ثم ما بعد أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين اجتمعوا في طاعة الله ومن أجل الله كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي إخواني القائمين على هذا المخيم خير الجزاء ويجعله برهان ونور لهم يوم يعبر الناس على الصراط فيكون ذلك من جات لنا ولهم يوم أن نلقى الله عز وجل اللهم لا تضيع عجرهم يا رب العالمين اللهم لا تضيع عجرهم اللهم ثبت حسناتهم اللهم أجزهم عنا خيرا وأجزهم عن المسلمين خيرا اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تجعل في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داع الى هداك إلا ثبتته ونفعت به يا العالمين ولا ضال من المسلمين إلا هديته ولا واليا للمسلمين الا اصلحته ونفعت به يا العالمين اللهم اغفر, اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم تجاوز عنا وعنهم اللهم اننا نسالك صلاح لانفسنا وصلاح لابنائنا وصلاح لابائنا وامهاتنا وصلاح لاخواننا واخواتنا وصلاح لجميع المسلمين عامتهم وخاصتهم ثم أما بعد أتيت وكل حن أتيت مشتافا والله يعلم أن القلب يحمل في طيات أو بين طياته حبا لكم ويحمل في جنباته إخلاصا لمودتكم وأسأل الله عز وجل أن لا يضيع أجل وأجلكم أستعين بالله عز وجل وأبدأ في محاضرة اليوم محاضرة اليوم بعنوان الشباب ألم وحسر هذا الألم أيها الأحبة لماذا جعلته عن الشباب وهذه الحسرة لماذا سأتكلم عنها في جانب الشباب يقول ربي عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله يقسم بالفتية هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدى وتقوى. ربط على قلوبهم الشباب يا إخواني حينما نتكلم عنهم لأنهم بإذن الله هم بمياد الأمة هم أساسها هم بنيانها إذا صلحوا صلحة الأمة وإذا تقوم الأمة على أكتاف الشباب الشباب الذين ناصروا دين الله عز وجل الشباب الذين دافعوا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الشباب الذين بهم نفع الأمة الشباب الذين نرجو بإذن الله عز وجل أن يكونوا سبباً لهد الشباب ومعد أقوم الشباب يا أخواني كما أن الشباب نجاء فالفتيات بإذن الله نجاء كما أن الفتيات نجاء فالأمهات نجاء والأباء نجاء لكن خصصت الحديث عن الشباب لأمور كثيرة سأتعرض لها إن شاء الله تعالى في محاضرتي هذه رسالة أرسلها إلى إخوان الشباب أرسلها إلى أخوات الفتيات وأيضًا إلى كل من يسمع يا إخوان دعونا اليوم نتصار دعونا اليوم نتذكر دعونا اليوم نريق ولو دمعةً واحدة علّها تكون سبب في نجاتنا من النار هذا المجلس يا إخوان لله عز وجل نجعله لربنا تبارك وتعالى سببًا لهذايتنا اجتمعنا رجالاً ونساءاً صغاراً وكباراً من أجل الله تبارك وتعالى وأقول أي حياة بغير الله عز وجل تنفع وأي حياة بغير حب رسول الله والاقتداء به صلى الله عليه وسلم تنفع تعالوا اليوم يا إخوان نتكلم عن الحسرات والألم اجعلونا اليوم يا إخوان نصارف أنفسنا وندعى هذا المجلس سبباً لعتك رقابنا من نار الله تبارك وتعالى إلى الله بغير زادر إلا التقى التقى هو فقط الذي نريد أن نجعله طريق الله تبارك وتعالى نريد أن نجعل أنفسنا تتذكر عظمة ربنا تبارك وتعالى لما خلقنا وأوجدنا وأمرنا بتوحيده وتقوى وعبادته رآنا على معاصينا ثم فضحنا وسمعنا ننادي غيره ورزقنا أعطانا من الخيرات من علينا بالإسلام والإيمان جعلنا نحن جباه لأجل وجهه الكريم جل جلاله لا لأجل شهوة ولا لأجل مال ولا لأجل دنيا لا إله إلا الله ما أعظمه ولا إله إلا الله ما أحلمه نحن الذين قصرنا في حق الله والله عز وجل يطلع علينا ويرانا ويسمعوا كلاما ومع هذا كله فإنه تبارك وتعالى يغفر لنا لو سألنا يقول ربي تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون نعم يا إخوان نعم يا شباب لو قدرنا الله حق قدره ما عصينا ولو قدرنا الله حتى قدره ما نسيناه ولو قدرنا الله حتى قدره ما خلونا بالحرمات بين الجدران تحت السماء بين الأشجار في السيارات في المستشفيات في البريات نعصي رب الأرض والسماوات الذي قال عن نفسه وَاللَّهُ عَزِيزٌ دُّ لو قدرنا الله حتى قدره ما خلونا وزنينا ولطنا لو عظمنا الله حتى قدره وسمعنا خطابه للآن تلك القلوب القاسية لعظمة رب السماوات والأرض لكن نفوسنا الظالمة لكن اعتداؤنا على حدود الله لكن تحدينا لله الواحد القفهار والله إن الله يستدرج يا إخوان الله يستدرج حتى تلين القلوب له قبل أن تحشر بين يديه وأولها سكرات الموت وأولها القبر ثم بعدها حشر وإما جنة أو نار لو عظمنا الله يا شباب لسمعنا نداه يوم أن نزل نزولاً يليق بجلاله إلى السماء الدنيا فنادى تبارك وتعالى ربي جل جلاله وهو يقول هل من سائل فأعطيه هل من, هل من, هل من, سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له أين أنت أين أنت يوم ناداك الله أين أنت يوم خنت حي على الصلاة حي على الفلاة أين أنت يوم خيم عليك الليل بسدوله وظلامه وجاء ستار الليل حتى يستر ذنبي وذنبك جاء ظلام الليل ليعلن أن العظمة للواحد القهار جل جلاله يقع بصرك على معصية الله وتنسى أن الله معك يقع سمعك على ما يبغض الله عز وجل والله تبارك وتعالى يسمعك كم لك من خلوة عصيت بها كم لك من ذنب ستره كم لك من ذنوب عظيمة والله عز وجل يناديك بندائه المعروف الرحمة والإكرام وأنت من؟ أنت الظالم أنت الظالمة أنت الفاسق أنت الفاسقة أنا الذي ظلمت أنت الذي ظلمت هي التي ظلمت أنا الذي اعتديت أنت الذي اعتديت لا إله إلا الله لا إله إلا الله الواحد الدياق كل شيء هان إلا الا وجهه كل شيء هان لكم الا وجهه ستفنى يا ابن ادم ويبقى ما كتبت يداك ستنفع على الله ستندم ولا ينفع الندم ستتالم ولا ينفع الالم إذا نادى عليك ملائكة الله يا آيةها النفس الخبيدة يا آيةها النفس الظالمة أخرجي إلى أشخط من الله وعذاب أخرجي إلى النار هل تقوى على هذا النداء؟ هل تقوى على هذا النداء لو أمر الله عز وجل الآن ملك الموت فقال اقبض روح فلان ابن فلان أين المفر أين المفر ما كفاك ربي يراك وأنت تعاند ما كفاك تزني والله يراك وأنت تعاند ما كفاك تغتص بالشباب والله يراك وتعاند ما تستحيل أنك تخرج بجبروتك والله سمى نفسه عزيز وانتقام أنت تتحدى من؟ تعلم تتحدى من؟ تتحدى الذي بيده ملكوت كل شيء تتحدى الذي يسمع ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء ما يمنعك من الله شيء إلا أمره كن فيكون ما يمنعك من أمره جل جلاله إلا أمره تبارك وتعالكم فيكون يا أخي يا بوي يمه خواتي جميع من يسمعني أما آن أن نعود إلى الله أما آن أن نستجيب لنداء الله أما آن أن نحرِّك قلوبنا بذكر الله أما آن أن نرفع تلك الأكث الظالمة إلى ربي جل جلاله يا رب يا عالم الخفايا يا ستير العيوب يا سامع الشكوى يا رافع الضر يا شاف السقيم يا سامع النداء يا محي بأمرك يا مميت بأمرك يا من أنت كل يوم في شأن لا تسأل عما تفعل ونحن نسأل جئناك يا رب جئناك يا رحيم جئناك يا من فتحت أبواب الجنة للطائعين جئناك يا من سمعتنا وعلمت حالنا وخفايانا وقلت دعاني عبدي دعاني عبدي سألني عبدي ولعبدي ما سأل تبا لك ما أقسى قلبك ثبّن لك ما اعند فؤادك الرحيم جل جلاله الذي ناداك من اداك بنداء القدر ولا ناداك بنداء الفضيحه ولا ناداك بنداء الالم لا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 ولكن الحمد إذا رضيت لكن أسأل الشباب اليوم أين هم عن القرآن؟ أين هم عن الصلاة؟ أين هم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أين هم عن سلفهم الذين أحبوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أصور لك موقف أيها الشاب للشباب يوم أن كانوا بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أقارن لك بشباب اليوم وإلى الله المشتكى لما خرج حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لينصر دين الله تبارك وتعالى لم يجد بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يخرج لأنه بأبي وأمي لو قتل لذهبت دعوته صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما يمشي بأمر الله تبارك وتعالى يمشي مستجيباً لنداء الله تبارك وتعالى أن يخرج طاعة لله عز وجل يأتي الشباب حتى يثبتوا رجولتهم كشباب حتى يثبتوا الحق الذي لابد منه ليس كشباب اليوم ضياع وحرام ومنكرات لا أولئك القوم لما صدقوا مع الله عز وجل اختارهم واصطفاهم يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ويبيع نفسه فداء للحبيب صلى الله عليه وسلم فيتقلب على فراش الحبيب ولو أخطأتهم ضربة سيف لمات رضي الله عنه ولكن سيموت فداء الحبيب صلى الله عليه وسلم أما شباب اليوم على ماذا يموتون على ماذا يخرجون من الدنيا على ماذا يلقون الله تبارك وتعالى الأمة فيها خير نعم لكن الخير يا إكوان لا يبقى إلا إذا كان متصلا بالله وما إذا انقطع عن الله عز وجل إن قطع لا ناصر إلا بالله ولا توفيق إلا بالله هؤلاء الشباب لما ضيعوا الله عز وجل ضيعهم وسأذكر لك اليوم أخبار والله ستبكي منها ألم وحسر وحرق وليعظم الأحبة فلو قسوت قليلاً فقد يقصر محب على من يحب أحيانا لكن ما دعاني لهذه القصوى إلا حبا في الله عز وجل أريد أن أحقق مع أخواني قول حبيبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه اليوم يظهر الصدق من الكذب إذا كان الإنسان يحب الله عز وجل اليوم في هذا المكان بإذن الله عز وجل سيخرج الصادقين ليبرهنوا ويثبتوا أنهم يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا لكن ما في القلب أتركه لله عز وجل أقول يا إقوان أولئك الشباب لما صدقوا حازوا جنة عرضها السماوات والأرض اسمع حبيبك ماذا يقول يوم أسري أبي مررت في الجنة فسمعت خفق نعال فقلت من هذا يا جبريل فقال بلانا بلال كان شاب رضي الله عنه وأرضاه وما إن عليه الصلاة والسلام حتى قال يا بلال لقد سمعت خفق نعالك في الجنة فبماذا سبقتنا إليها؟ سمعت السؤال الشباب اليوم يسبقون إلى الجنة أو إلى النار لا نحكم لأحد بجنة ولا نار لكن توشكون أن تعرفون أهل الجنة من أهل النار كما أخبر حبيبي صلى الله عليه وسلم أولئك الشباب الذين صدقوا مع الله عز وجل يسمع من أخبارهم أيضا بلال سبق بركعتين في كل وضوء يتوفر وأسمع أيضا لما سأل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني عزمت على تجهيز جيش العسرة لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يملك التجهيز فنادى صلى الله عليه وآله وسلم من يقوم على جيش العسرة ويلتكت يمنة ويسرة صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقوم شاب من تجاري قريش من هو؟ إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فيقول أنا يا رسول الله علي تجهيز جيش العسرة وتجهز الركاب بأحلاسها وركابها وأقتابها وعدتها وعتادها من أجل من يا أخوان؟ من أجل الله عز وجل ثم من أجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبرهنوا عن حبهم لله تبارك وتعالى فحقا ثم حقا بإذن الله أن يكونوا من المبشرين بجنة الله عز وجل أولئك الشباب ذهبوا لكن وأسفا يا حسرة على شبابنا اليوم يا حسرته على شبابنا اليوم يا إخوان نعم والله حسرة شبابنا اليوم ضاعوا إلا ما رحم ربي اسمع يا غالي شبابنا اليوم هم من أحوج الناس إلى الدعوة وأكسم بالله أن فيهم خير فيهم خير كثير ولكن من الذي يستطع أن يصل إلى قلوبهم لو لا الله تبارك وتعالى شبابنا يحبون الله لكن ضيعوهم أهل السوء يحبون الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن ضيعوهم أهل الصعب وأسأل الله عز وجل أن يهدي كل شاب ضل عن طريق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة إلى ربي نحن بحاجة إلى حبيب جل جلاله بحاجة أن ننطلح بين يديه بحاجة أن نتذلل بين يديه متى, متى يا أخوي متى يا أبوي متى يا متى يا أختي متى نعود إلى الله عز وجل متى متى ننطرح بين يديه ونخرج ما في خواطننا له متى نعترش بأنه رحيم مهما فعلنا بأنه ستير مهما تجرأنا بأنه غفور مهما تعالينا بأنه يسمعنا ويستجيب لنا ويرزقنا مهما اعتدينا أحد الشباب يقول الله عز وجل رحيم بي يا شيخ قلت كيف قال سافرت من الشرقية إلى الجنل هنا تدروا من أجل ماذا يا إخوان؟ من أجل موعد مع فتاة بالحرام موعد مع فتاة بالحرام ونسي الله, الله عز وجل وغفل عن ربه في السيارة يقول طبعا بعد أن زرت في المستشفى يقول وأنا أرفع الجوال وأتصل به وهي تقول له أنا مشتاق لك يا حبيبي ضحك على عقولهم الشيطان وضيعهم وهو يقول له أفلانه أنا سآتي مثل الطيارة ما علم أو ربما علم أن ربي قال جل جلاله في محكم الكتاب إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا يقول وأنا في السيارة وأتكلم معها على طريق اللي تعرفونه اللي هو طريق العقبة هذا الرجل يقول أنا ما كنت التصور إني لن ألقاها ما كنت التصور إن بيكون هذا حالي ليه يا أخواني لأن الله عز وجل يوم أن ستر على الإنسان ما يريد من جزاء ولا شكور يريد من حاجة واحدة أن يتوب له تبارك وتعالى ويسجد ذله وخضوع له عز وجل يقول وأنا في الطريق بقدر الله عز وجل يقول والله يا شيخ وأنا أمامك الآن إني ما أعلم من الذي جرى تجاوز سيارة بكل سرعة ويقدر الله عز وجل ويحصل لحادث وما شعرت اسمع يا غالي يقول والله يا شيخ ما شعرت إلا وأنا في أسفل العقبة بسيارتي وظنيت أني حي لكن ما فتحت بصري إلا والظلام من كل مكان يقول والله يا شعرت أني في القبر وأن الله سيحاسبني الآن غاب عني نور الحياة غاب عني كل شيء بدأ شريط حياتي يأتي نظراتي للحرام سماعي للغنى ضياعي مغازلاتي مهاتراتي جوالي واش حطيت فيه من أسرار من حرام يقول حياتي كلها وعيدت إذا إلقوي وهو يقول يا ولدي لا تروح وأنا أقول انقلع أنا بروح عندي شغل وفي النهاية أبروح للزنى والله يعلم أني ذهب له للزنى والحرام يقول فتحت البصر أبحث عن أحد ينقذني يقول حاولت أسحب يدي ما أشعر فيها رجلي ما أشعر فيها تدرون وش اللي صار يا أخوان أمر الله السيارة فأغلقت عليه كل مكان ما استطاع أن يخرج ويجلس في مكانه يا أخوان كم تتوقعون 13 ساعة حتى جاءت الإنقاذ رب عز وجل يوم أراد أن يجعله آية لي ولها لماذا إن ربك لبي المرصاد يعني افهم زي ما حصل لسيحصل لك وزي ما تحدى الله وانتقم الله من سيأنتقم مني ومنك ومنها إذا تجاهلنا الله تبارك وتعالى أإله مع الله يقول صاحبي في هذه اللحظة لما أنقذ يقول والله يا شيخ ما كنت أتصور أني أحيا تدرون يا أخواني ومزرت في المستشفى كيف كان حاله مكسر في كل مكان مخرق الجسم من كل مكان بحديد السيارة الكلا انفجرت المعدة قفعت البنكرياس استؤصل الرئتين لم يبقى منها إلا ثلاثة أربع أحدى عينيه فقئت دماغه الجهة اليمنى غير موجودة مغطاة بقطعة بلاستك يا إخوان يده اليسرى مبتورة الهداية جاءني بعد ما هداها الله عز وجل بفترة من الزمن أطلق لحيته ترك الدخان تزود جاء عنده ابن صغير كفلقة القمر قبل سفره بليلتين تقريبا صلى معي الفجر وبعد صلاة الفجر قال يا شيخ استودعك الله وين يا فلان قال عندي إجازة ودي أشوف أبوي وأمي وزورهم في الله تعالى وأقوم بحق الله عليهم وين هم فيه في الجوف شمال المملكة قلت معك الرحمن والله يا أخوان ثاني ليلة تقريبا بعد أن ودعني الساعة أربع الفجر اتصل بي أحد الشباب أعرفه يعمل على أمن الطرق في طريق الشمال يقول يا شيخ إبراهيم أبا أقول لك خبر قلت سم قال لك نربط على قلبك لأنه آخر رقم وجدته في جوال صاحبنا كان رقمك أنت وش فيه؟ قال يا شيخ فلان بن فلان الآن حصل لحادث على طريق الشمال وتوفي هو وتوفيت زوجته ولم يبقى إلا الطفل الصغير أنقذه الله عز وجل يا فلان تتكلم صدق قالي نعم والله يا شيخ نحن في الظلام الآن والله إن ما عرفنا إن الرجل داخل السيارة لأن أخونا يا أخوان انقطع إلى قطعتين قطعة داخل السيارة وقطعة خارج السيارة يقول والله يا شيخ إنا وجدنا على بعد أمتار جزء الرجل الأعلى ما عرفنا إنه موجود إلا بنور في وجهه وليحيته في ظلام الليل لماذا؟ تدرون لماذا؟ لأن صدق مع الله فصدق الله معه ما الذي يعجزك أن تكون مثل هذا؟ صحابة محمد صدقوا فسماهم الله بالرضا في الدنيا والآخرة وهم من أهل الجنة أحسبهم كذلك كم من الشباب اليوم نخسرهم على طعس هافمون في الدمام عندنا شاب صغير ستعشر سنة وشوف الفرق أن تحكمه متعلق بالحرام مع صحبة السوء بعد المحاضرة حادث والله يا إخوان أنا رفعته بيدي ما حد حدثني وأنا ذكر بالله عز وجل أقول له يا أوليدي قل لا إله إلا الله عمره كم سبعة عشر أو سبع عشر سنة قل لا إله إلا الله سيتفت علي يقول يمطوع وين الزقارة يمطوع وين الزقارة قل لا إله إلا الله يقول يمطوع ما تسمع وين الزقارة تركته من حرق في قلبي الشباب جعلوا في آخر السيارة بدمائه يذكرون بالله عز وجل قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله هل هذا حال أهل الإيمان هل هذا حال أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم لكن إلا الله المشتكى اسأل الله أن ينتقم من كل من كان سبب في ضياع الشباب اسأل الله أن يشتي صدورنا من القوم الذين ظلموا سواء كان في الإعلام أو سواء كان في الجرائب أو سواء كان عبر القنوات الفضائية المنحطة الساقطة التي سخرت من الله ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم من قرآننا ومع الأسف نسمعها ونراها أسأل الله عز وجل أن ينتقم من أرباب استار أكاديمي في هذه الليلة المباركة ضيعوا شبابنا وفتياتنا والله ضيعوهم تدرون من أساس الضياء فتاة في رمضان قبل ثلاث سنوات والله يا أخوان عندنا خرجت بين الحواري عريانة تريد الزنا والسبب استاقكا هذه مآسي وأنا نادي القلوب الحية من نساء ورجال متى نعود إلى الله متى نتوب كفى مواعظ قبور حفرناها ما تبنى أحب دفناهم ما تبنى ناس ماتوا على غير الشهادة ما تبنى والله يا إخوان في أحد الاستراحات بالدمام شاب يسكد لصنم الصليب من دون الله تعالى ويموت عليه أليست تلك مآسي وجروح بلى والله حل الكف بالاسلام ضيما يطول عليه الدين النحيب بحق ضائع وهمم مباحل ودمن ودمع سكيب نعم قلوبنا تشتكي تلك الوحشه لاننا قصرنا في حق الله لا من عوده يا اخوان لا بد انا اطلت اليوم وانا اعرف اني اطلت لكن والله والله يا اخوان ما اريد ان ارجع إلا أن أبلغ ولو شيء بسيط ولو شيئا قليلا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون نريد القلوب الميتة أن تحي نريد أخواتنا أصحاب العباءات المخصرة أن يتوبوا فوالله إن هذه العباءات حرام والله إنها مسؤولة والله أنك أنت يا زوجها مسؤول وأنت يا أبوها مسؤول وأنت يا أخوها مسؤول والله إنكم مسؤولون واعلموا والله ثم والله النصاحة صاحبة العباء المخصرة يحال بينها وبين شهادة لا إله إلا الله عند سكرات الموت تريدون الدليل؟ خذ هذا الدليل سأعطيك الدليل في العام الجامعي قبل سنة التخرج الأخيرة قبل سنة التخرج الأخيرة سأذكر لك على اختصار موقف أخي صالح نسأل الله أن يجعل قبرها روضا من رياض الجنة وسائر المسلمات والمسلمين يتصلون الشباب في ساعة متأخرة من الليل يا أفلان ترى عندنا حادث خطير ونبيك معنا تكفر ترى جثث كثيرة وما ندري من الحي والميت من وين هذه الجثث ومن أتت قال يا شيء حادث فضيع فضيع فضيع جدا جدا جدا ولكنه رسالة لي ولكم يا إخوان والخواتي بالذات اللواتي أجازوا لأنفسهن لبس العباءات المخصرة والمضرزة لا تقولين هذه عباءة وسيعة لا ولا تقولين عباءة إسلامية ما عندنا عباءة إسلامية إلا على الرأس وليس على الكتب لا تقولين وسعت عدلت زينت حتى لا تظهر عورتي لا نريد أن تكون مثل فاطمة سترك الله في الدنيا كما سترتيني في الدنيا والآخرة وصلت يا أخوان إلى موقع الحادث لكن لا تسألوني والشهد ولا تسألوني ماذا رأيت اللي ما يصدق يا أخواني يزور مغاصر الموت واللي ما يصدق يا أخواني ينزل على الشوارع السريعة ويقف عند الحوادث ويتعظ سيرى والله ما يجعل قلبه القاسي أن يليم وصلت معي ستة من الشباب واشفنا يا أخواني رأينا باص يشيل يا أخواني أكثر من اثنين وثلاثين راكب اثنين وثلاثين راكب كلهم مدرسات كلهم مدرسات وصلت إلى المكان يا أخوان والناس من كل مكان من كل حدر وصور والفجر بدأ يظهر نوره تدروا وشفنا يا أخوان الباص على كبر هذا الباص وعيضا حجمه وجدناه تحت التريلة مزق تمزيق تناثرت أشلاء الأخوات في كل مكان أول ما وصلنا الدماء اختلطت بالعظام كل الخوات إلا من رحم ربي اسمع يا غالي اللي ظهرت عورتها المغلبة والله سكرناها والله يشهد عليها واللي قطع سديها أمامك ترا في الشارع والتي بكر بطنها واللي رأينا معاها معلقة على أطراف الشاحنة واللي وجدناها عريانة كما خلقها الله واللي وجدناها مقطعة واللي وجدناها بدون عباءة واللي بعباءتها ملطخة بدمائها حصلت يا أخوان إحداهم حية لكن والله يا أخوان كانت العبرة تأكل قلوبنا أكل تدرون ليس يا أخوان واش دنب هذول المساكين واش دنبهم لما يحصل لهم مثل هذا الحادث بسبب غفلة سائق او سكر صاحب تريلة أو شاحنة أو حبوب والعياذ بالله مخدرة تصور من رأى الحاجة وش يقول يقول انحرف الباص في غفلة غفلة يا إخوان بسيطة ما تتجاوز تواني معدودة يخرج الباص من المسار الذي عليه إلى المسار المقابل وجه بوجه يا إخوان مع التريلة حتى تمزق تمزيق الباص الحديد تنافر جئت الوحدة منهم وكانت على مقربه من الباص أصور لك الموقف ملقا على ظهرها والدم يغطي وجهها يدها اليمنى مهشمة تهشين العظمبان من اللحم وطرفها الأيمن هذا الأيمن ما في شيء يا أخواني. يعني فقدت كل ما تملك من جهة اليمين ولا زالت حية عظمة من الله وعبرة لكل من تلبس العباء المخصرة وعبرة كل من ترقص في حفلات الأغاني وتعري ظهرها وصدرها وفخذيها والله أنها ستعذب إن لم تتوء إلى الله عز وجل إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة لقول حبيبي رأيت أكثر أهل النار من النساء ورأيت نارا تخرج من تحتهن كالتنور تحرقهن فيصرخن ويزدن صراخن هذا الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أنا كنت أتمنى أن ينطق لغتي يا أخوان وعيش الموقف معي الدم من كل مكان جيت لها وذكرتها وقلت يا خيتي أنت بتموتين إلا أن يرحمك الله قول لا إله إلا الله تدرون وش سوت ما كان منها يا أخوان في هذا الموقف العظيم سترناها حتى ما تظهر عورتها قال أحد الأخوان يا شيخ تبي تموت اكشف عن وجهها سترت عورتها واكشف عن وجهها قولي لا إله إلا الله ردد شهادة التوحيد لعل الله يختم لك بخير قولي لا إله إلا الله وتكفل بوجه وتقول اقرب وجهك يا مطوع في سكرات الموت وش أسوي لها وش أفعل بها عورتها ظهرت ممزقة أقول لها أقولي لا إله إلا الله تقول لا تركتها. ما عندي لها شيء حاولت ما استطعت فاضت روحها يا إخوان وهي ما قالت لا إله تركناها أسمع صاحب الباص ولا أزال أذكر الموقف والله على ما أقوله شهيد وصلت وإذا بالرجل تحت الحديد الدماء من كل مكان عليه وإذا به يا إم قلت يا فلان تسمعني قلت وحد ربك قال أدري أن الله عز وجل غفار أن الله رحيم أن الله على كل شيء قدير أن الله بدأ يردد إن الله لكن أشيخ ويبكي ويبكي قلت يا تبكي؟ قال يا شيخ أكثر. أنا سائلك بالله عز وجل ترى يمكن أن والرجل يتكلم بكلمة ويسكت كلمات من شدة الألم وزوجته يا إخوان بجواره قد أصبحت كالعجين المطمئ داخل السيارة وأنا أقول له يا أخمان وش فيك؟ قال عندي أمانة بلغها لصاحبة الأمانة قلت أبشر وهي رسالة يا أخوان إلى كل مؤمنة تعتز بحجابها إلى كل زوج له قبلة مني على رأسه يوم حط العباه على رأس زوجته ولبسها القفازات ولبسها الجوارب وحفظ جمالها من الشباب ومن الذئاب الجائعة ومن أهل الفشق ومن أهل الحرام والله له على رأسه مني قبلة إكبار أقول أبشر فإن الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله لا ينفع مال الله بقلب سليم أنت بنفسك اليوم أنت بنفسك اليوم قبل أن تعذف في قبرك ما يدعو لك أحد ولا يذكرك أحد قلت له يا أخوي لمن وصل للرسالة قال وصلها إلى امرأة امرأة ظلمناها في الباص كانت مات بالأغاني وكنت أن يشغل الأغاني والمدرسات يرقصون داخل الباص في آخر ساعة ينزل فيها الله عز وجل ينادي فيها أهل القلوب الحية هل من مستغفر فأغفر له وهي تقول يا شيخ طف الأغاني حرام ترى كيف تسأل عني يوم القيامة ونقول له يا فلانة كلم المدرسات ومع هذا أبيك إذا لقيتها حية أنت تستبيح لبنها وتقول لها صاحب الباص فلان يقول سامحيني سامحيني سامحيني قلت وين هي فلان قال والله لو كنت أدري أنها موجودة لا منها ولو أني ونازع الموت كنت تركت الشباب معه وبدأت أبحث عنه لخيها اشتقت إلى رؤيها والله لا شيء. لكن اشتغل أن أرى امرأة بإذن الله من أهل الجنة أحسبها كذلك بدأت هنا وهنا يا أخوان والله الذي لا إله غيره ظهر النور وانقشع الظلام ونحن نبحث عن الأخية وجدناها على بعد أمتار أكثر من عشرة أمتار تقريبا وجدناها على قارعة الطريق والله يا أخوان الذي لا إله غيره كأنما نزلت ولفقت بحجابها لفا ملفوفة بالعباءة والله ما رأيت حتى طرف أصبعها والله مستورة سترها الله في الدنيا قبل الآخرة جيت لها وإذابها داخل الشارع في وسط الشارع بعيد عن الباص قلت لعلها حية وأدركها وأكسب أجرها إذا انقذها الله بأمره وصلت وضعت يدي على جبهة الوهية ثم قلت يوخيتي تسمعيني اسمع الحسرة واسمع الألم واسمع كيف المؤمنات الصالحات إذا ثبتنا على طريق الله عز وجل وأنا واضع يدي وجدت حرارة يدل على أنها لا تزال حية رحمها الله فوضعت يدي عليها ثم قلت يوخيتي تسمعيني ما ردت لكنها كانت تتنفس بصعوبة رحمها الله والدم يا إخوان والله إنه يصب من تحت جسمها صب لكن عزائي أن ولا عورة كشفت لها ولا عورة كشفت حتى شعرها والله ما ظهر وأنا مسؤول عن كلامي وتراها حملتني رسالة لكل الأخوات ولكل الرجال ولكل العزيزين الغيورين على عراضهم رسالة من أختكم أم محمد رحمها الله بعد أن سألتها مرتين وثلاث ما جاوبت ثم قلت لها تسمعيني أو خيتي قالت اسمع اتق الله وارفع يدك عن جسم ما يحل لك. اتق الله وارفع يدك عن جسم ما يحل لك. والله إني أذكر كلامه والله أذكر كلامه وبكاءه بدأت تبكي المسكينة وتقول وش أقول لله عز وزل يوم أنك تحط يدك على جسمي مهو بحلال لك هذا الجسم حلال لزوجي بس مهو بلك ولا الغير القلسة وخيتي تبين تموتين قالت والله والله لأن ألقى الله عز وجل لأن الله عز وجل وأنا حافظة لعرض من أن الله وأنا خاينة لكن عزائي أنها كانت مستورة رفعت يدي ثم قلت بتمتين قالت أموت ولا تحضي ذلك والله خليه تكفل أتحضي على جسمي تركت على هواها حتى وصل الإسعاف شلناها ووضعناها بالسيارة يا أخواني نحن في طريقنا للبستشفى والله أني ما أسمعها لا تردد يا الله انتخفر لي وترحمني يا الله انتخفر لي وترحمني يا الله انتخفر لي وترحمني والذي يسوق الإسعاف يقول لا أتخاف عليها هذه مؤمنة قلت ليه قال لي أننا من البنات نشيلهم عريانات وقطعات والله ما يرددون شهادة التوحيد ولا يحمدون الله ولا يستغفرون وإذا ذكرناهم يزعلون لكن هذه النخية تحب الله رسوله ثبتت على التوحيد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر اللهم ثبتنا يا رب اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله حتى نلقاك لا تعاملنا بما نحن أهله عاملنا بما أنت أهل وأنت أهل التقوى وأهل المغفر غمي عليها المسكينة وصلنا إلى المستشفى حتى جئنا إلى الاستقبال دخلناها المستشفى والله ما تشعر يا أخوان ثم جئت لها بعد أن جال أخوان حاولوا التخفيف عليها بلا جهزة طبية بالعلاج بدأت تتنفس طبيعي شيئا ما فجئت له وقلت يا خيتي اسمك إيش من اسمك أنت بنت من كيف أصل لها ما جاءوا بات ثم قالت أنا فلانة بنت فلان وهي متعبة من شدة الوجع والألم قلت زوجك من؟ قالت زوجي فلان قلت كيف أصل فقالت عن طريق اسم المدرسة بحثت أخوان أكثر من نصف ساعة أو ساعة لا ربع ونحن نبحث عن اسم المدرسة وصلت إلى المديرة اتصلت عليها وقلت يا فلانة عندنا أحد الخوات اسمها فلانة بنت فلان والله يا أخوان أول ما ذكرت الاسم بكت المديرة فقلت لماذا؟ قالت لأنها من أصلح المدرسات عندي في المدرسة يا نريد رقم زوتها قالت هذا رقم الزوت اتصرت فأول ما اتصرت فقلت يا فلا لا تزعل مننا اسمح لي أنا الآن في مكان أنت ما تحبه لكن لا بد أن أقول لك قال وش فيك قلت عندنا أحد أحبتك يريد أن يقرئك السلام تلقائيا حبس البكاء ثم قال زوجتي محمد قلت نعم زوجتكم محمد أغلق السماعة أخذ العنوان وانتظرنا وإذا بالرجل يقبل ويأتي من باب المستشفى وهو يبكي والدموع تتصبب من عينيه فأمسكت به ثم قلت فلتصبر ولتحتسب فإن ربي عز وجل ابتلاك بما تحب فبدأ الرجل يهلل لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون رضيت بقدرك يا رب رضيت بما اخترت يا رب قلت إنها تعبانة جدا تريد أن تراك وتوكي عليك السلام فبدأ يقول في ممر المستشفى وين الطاهرة وين القائمة وين الحبيبة وين الغالية وين المؤمنة فدقلت عليها يا إخوان بها مسجاة رحمه الله مسجاة على السرير مغطاة بغطائها وحجابها فأول ما دخلت قرأتها السلام فقلت يا أم محمد أبو محمد وصل حتى يسلم عليك فنادت عليه وقالت تعالي يا ابو محمد تعال ودي اسلم عليك فاقبل الرجل فضمته الى ثم دعت الله وقالت يا ابو محمد ان الله عز وجل طلب ان الله عز وجل طلب وانا استجبت اوصيك ان الله عز وجل اوصيك بالاولاد اوصيك بالبنات من بعدي ان لهم على يا ابو محمد أريد أن أتقي معك في الجنة أريد أن ألقاك في الجنة يابو يا محمد فيبكي الرجل ثم يقول يا أمو محمد ما شقول للأولاد بعدك ثم لما هذا أدت قالت يابو يا محمد أمنتك الله يابو يا محمد أمنتك الله يابو يا محمد والأولاد تراهم أمانة في علقك بكى الرجل وقال يابو يا محمد تروحين وتخلين المن قالت أبي محمد الموعد عند الله جل جلال في الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الله حق وأشهد أن محمد الحق وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن النار حق وأن القبر حق وأن الله يبعد من في القبور مع يا أبي محمد والله وتفيض روحها ما شعرنا بها إلا الله عز وجل أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة اللهم ارحم أم محمد رحمة واسعة واجعل قبرها روضا من رياض الجنة وأوجد لنا مثلها كثير كأمهات المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أخوان هذا ما في جعبة أخيكم والله أسأل أن يعفو عن تقصيري والله أسأل أن يصلح نيتي ونيتكم وأسأل الله أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه على منابر من نور فأشهد الله أني أحبكم في جلالك اللهم أني أشهدك أني أحببت هؤلاء الناس في جلالك فلا تحرمني أجرهم يوم القيامة ولا تحرمهم أجري يوم القيامة وأدخلني معهم جنة رذوان وأغفرني ولهم وارحمني وإياهم واستني وإياهم يا رب العالمين إن أخطأت من نفسي والشيطان وإن أصبت من الله وحده فاللهم اغفر لي والإخواني وتجاوز عني وعن إخواني اغفر لي والإخواني وخواتي وثبتني وإياهم على دينك حتى ألقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب أنزل رحماتك يا رب أنزل رحماتك يا رب أغثنا يا رب أغثنا أغثنا أغثنا أغثنا يا رب العالمين اللهم غذنا غيثاً هنيئاً سحاً غدقاً نافعاً غير بار اللهم لتحيي به البلاد والعباد أحيي بالغيث قلوبنا الميته يا رب أحيي بالغيث قلوبنا الميته يا رب رد الضالين يا رب العالمين اللهم رد الضالين من النساء والرجال والشباب والشيب يا أرحم الراحمين اجعلنا لك عابدين اجعلنا منك خائفين اجعلنا بك بك واثقين اجعلنا من أهل الجنة حرمنا على النار ثبت أقدامنا على الصراب اسقنا من يد حبيبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا ممن يخشىك كأنه يراك واجعلنا ممن يعظمك كأنه يسمعك ويراك اللهم يا رب يا رب يا بصير يا سميع يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا غفار, يا, غفار يا, غفار يا غفار أنزل الهداية على قلوب إخواني في هذا المكان وكل مكان يا رب العالمين سألتك يا رب أن تنقذ الشباب من أهل السوء اللهم أنقذ الشباب والفتيات والشيب من أهل السوء يا رب العالمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرّه إليهم والكفر والפسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اجعلهم يحملوا اللواء محمد صلى الله عليه وسلم اجعلهم يدافعون عن دينك وعن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم بتوحيدك وتقواك يا إله الأولين والآخرين اللهم من كان في هذا الجمع مريضا فاللهم اشفه الله هم اشفه الله هم اشفه الله هم اعافع اللهم ادفع عنه إن كان في الفقير فأغني كان مريضا فى ان كان مسحورا فابطل سحره اللهم ابطل سحره اللهم ابطل سحره اللهم ابطل سحره اللهم, اللهم قاتل السحره اللهم قاتل السحره من كان محسود منهم يا رب فشفه اجعل الحسد يا رب عليه بردا وسلاما كما جعلت النار على ابراهيم بردا وسلاما اقض حوائجنا اقض حوائجنا يا ربي اغني فقراءنا اعط يا ربنا من افتقر اليك هذا الجلال والإكرام اللهم اصلح ولا ت يا رب حنن قلوب الولاه على عبادك المؤمنين يا رب حنن قلوب على عبادك المؤمنين اللهم اجمعهم اننا خير اللهم اجمعهم اننا خير اللهم اجعلهم لدينك من الناصرين اللهم اجعلهم لدينك من الناصرين يا رب رد الشباب عن الضلال والارهاب يا رب العالمين يا رب انقذنا من الضلال والقتل يا حي يا قيوم يا رب احفظ بلادنا بالأمن والإيمان اللهم احفظ بلادنا بالامن والايمان واليمن والبركات والإسلام يا رب العالمين يا أفق خي من الغفلات والكسل ودعك من عشة الأموال وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة عناقيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية جدا حي صفا شارع الأربعين جوال رقم 0504331910 صاحبكم من التقديم عبد الرحمن عمر اخراج ابو صهيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عمل لدار البقاء والطيب فأعمل لدار البقرة وانضي بلا كنني تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا الذي أغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني انا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com